منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى واحدا أحدا إن هذا لشيء عجاب وطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بلهم في شك من ذكري بل لم ما عذاب أم عندهم خزاع إِنَّ رَحْمَتَ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْمَامِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مهزوم مِنَ الْأَحْزَابِ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 إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله 90 وَلِيَ ولي نعجة وَلِيَ ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّأْبًا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 ليتدبروا آياته وليتذكر أُولُو الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب ردواها علي فطفق مسح بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنني مسني الشيطان بنصيوب عذاب أركب رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى رحمة منا وذكرى لأول الألباب وخذ بيديك ضغفا فضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد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 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنْ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَآبٍ جَنَّ نات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكئين فيها متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم طاسرة تطر في أترا هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا مَا لَهُ من نفاد And this is what you are وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمَ وَغَسَّاقًا وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عذابا فازده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كن كنا نعدهم كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ